وَيَصْنَعُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ لو يجدون ملجأا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يلمحون ومنهم من يلمذك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون ومنهم وَلَقَاتِفَ إِنْ أَقُولُ مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يَقَوْمُ مِنْهَا إِلَى هُمْ يَسْقُطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله 119. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 110. وهم وفرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم فريضه من الله والله عليم حكيم وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذًى وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ يَقُولُونَ هُوَ أَذًى قُلْ أَذًى خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ للذين آمنوا من منكم من يؤذون خيرا لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم والذين يؤذون رسول الله لهم